فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الْأَرْضِ زِينَةً لها لنبلوهم أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عملا وَإِنَّا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا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 مَدَّ عُسْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا نَبَسُوا أَمَدَا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 فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوتهم من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا موشدا وتحسبهم أيقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أَوْ بعض يوم قالوا ربكم أَعْلَمُ بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إيجادون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 كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بل عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم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 قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له رب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه مورئ من ولا يشرك في حكمه أحدا وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زَرْعًا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 قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا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 ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذوه الرياح وكان الله على كل شيء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 افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا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 قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به قبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني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 اَذِب وَاَمَّا اَنْ سَتَتَخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَشَوْقًا نَعَلِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيَعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَاَمَّا مَنْ اَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الحسنا.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 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يتخذوا عِبَادِي من دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُجُولًا قُلْ هل نُرَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضل سعيهم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هجوا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 كلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي أنما إلهكم الهكم اله واحد